نعم هذا هو الكتاب جامع البيان بالإيجي رحمه الله لتعليق فحاشية العلامة محمد بن عبد الله الغزنوي الذي هو شيخ الروبري الذي هو شيخ الشجاع عبادي وطبعة 139 وغراس هذه دار الكويتية تقريبا هذا مجلد واحد وفيه مقدمة التحقيق، ثم فيه المصحف من الداخل على حاشيه المصحف التفسير ريزا كثيرا في يعني ألف وواحد وسبعين صفحة ألف وسبعين صفحة ثم الفهرس هذه جيده جيدة أتنى بها صلاح الدين مقبول أحمد ولله الحمد والله ما هو تعليق تعليق الشيخ المحقق اشار إليه بالصاد يعني صلاح لكن الحاشيه الحاشية الأخرى هي للشيخ الغزنوي إلا ما كان منه فإنه يبينه بالحرف صاد إذا كان التعليق له للشيخ صلاح الدين مقبول فإنه يبينه بنفسه يميزه وإذا كان تخريج لبعض الأحاديث كذلك هي منه هي من من, من المحقق الشيخ صلاح هذا وكل هذه تعليقات الشيخ الغزالي على بعض أحياناً تطول وأحياناً تقصر بحسب الحال هذه هي فهذا في آخر الكلام في رمز رمز ال المصدر المنقول منه يعني الغزنوي لما ينقل شيء ف. يقول هكذا مثلاً وجيز يعني من من التفسير الوجيز وهكذا فتح فتح البيان لصديق حسن خان فمعظمها هي حاشيته وهو قصد منها تبين مسائل من الاعتقاد ومسائل